بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وسلم هذه قراءة في تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لالعبام الشيخ الرحمن بن ناطر سعدي رحمه الله تعالى نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد يقول الله تبارك وتعالى وأتم الحج والعمرة لله فإن أصفرتم فما استيسر من الهدي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 فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعتم تلك عشره كامله ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب لما فرغ تعالى من احكام الصيام والجهاد ذكر احكام الحج فقال وَأَتِمُّ الحج والعمره لِلَّهِ الآية يستدل بقوله وَأَتِمُّ الحج وَالْعُمْرَةَ على امور احدها وجوب الحج والعمره وفرديتهما السامي اما وجوب الحج فهذا باجماع اهل العلم فالحج واجب قال سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت أي فرضا متحتما واجبا لكن هذه الفرضية مشروطة بالاستطاعه لمن علي استطاع عليه سبيل وأما العمره فقد اختلف اهل العلم في وجوبها على قولين القول الأول وهو قول الجماهير أنها ليست واجبة للحديث التي وردت في ذلك أنعامة كحديث بني الإسلام على خمس كحديث هل علي غيرها قال لا الا ان تطوع ومن آل العلم فهو القول الثاني من قال بوجوب العمرتك الحج لقول الله وأتم الحج والعمرة لله وقول النبي صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك وعتمري ولرواية ورد في حديث أيضا بني الإسلام على خمس وذكرت فيه العمرة لهذا قال بعض العلماء بوجوب العمرتي وهذا القول مرجح عند كثير من أهل العلم هو ظاهر اختيار البخاري رحمه الله تعالى وهو أيضا فتوى مشيخنا كالشيخ ابن باز رحمه الله تعالى والشيخ ابن عزيمين وغيرهما من أهل العلم فانهم أيضا يرون وجوب العمرتي في العمر مرة مرة نعم. الثاني وجوب إتمامهما بأركانهما وواجباتهما التي قد دل عليها فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وخذوا عني مناسككم نعم وجوب الإتمام بما دل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الواجبات والأركان وأما السنن فلا يجب ولكن ففعله صلى الله عليه وسلم حينما قال خذوا عني مناسككم يتضمن الواجب والركن والمستحب خذوا عني لذا خذوا عني مناسككم فهو الوا في الواجب والركن على وجه الوجوب وفي الاستحباب وفي ما عدا ذلك على وجه الاستحباب على وجه الاستحباب ففعله صلى الله عليه وسلم في الحج منه ما هو ركن زي القبه عرفه زي تواف زي الإحرام زي الساعة يعني مية الدخول في النسخ في الإحرام زي الساعة هذه كلها اركان وهناك واجبات زي الواجبات السبعة الإحرام من الميقات وكذلك أيضا نبيت في في الأيام الثلاثة بعد يوم العيد كذلك البيت المزدلفة كذلك الوقوف بعرفه إلى الغروب كذلك الذبح كل هذا من الواجبات وما عدا ذلك من السنن من السنن فما كان من الركن والواجب فهذا يتعين على الإنسان إتمام حجه وعمرته بهما وما لم يكن كذلك فهو على الاستحباب والكمال فمن أراد أن يكون حجه كاملا على وفق حج النبي فلياتي بالواجبات والأركان والسنن نعم الثالث أن في حجة لمن قال بوجوب نعم. الرابع أن الحج والعمرة يدب إتمامهما بالشروع فيهما ولو كان نفلا نعم هذا من بين العبادات العبادة أي عبادة يمكن في نسلها أن تتوقف وإذا توقفت فإنه لن يكتب لك أجر إذا كان التوقف بارادتك يعني واختيارك إلا انه يستحب إثمام العبادة ولو كانت نفلا في أي عمل لقوله تبارك وتعالى ولا تبطي وأعملك واحد أم يصلي ركعتين مثلا بعد بين الظهر والعصر نفلا طيب لو عرض شيء او مل او شعر بالكسل فسلم وخرج لا يأتف لكن لا يستحب له هذا لقول الله ولا تبطلوا اعمالك لكن لا يجب, ولا يجب عليه إتمام الركعتين واحد انا نصوم صوم بكرة شرع في الصيام صلى الظهر شعر بأنه يعني مكسل أو الممعزف فأفضل فلا نلزمه بالإتمام لأن الصوم نفس أما الحج والعمرة فلو أن الإنسان حج مئة مرة واعتمر وجاء بعد ذلك في نفل من حج أو عمرة بعد ما أحرم وراح مكن مثلا حج السنة دي مثلا المرة العشرين مثلا يعني وبعدين بعد ما أحرم وراح لا الجو حر أو الجو مثلا برد فأسألك إيه أنا أجلها السنة دي خلاص أتك إحرامي وأعود نقول لا هذا لا يجوز لك يقول لا هذا نفس زي نفس الصلوات الصن لا يختلف يختلف العمره والحج يجبان بالشروع فيهما إذا شرعت في الحج والعمره وجب عليك اتمامهما لا يجوز لك ان تقطع الحج او العمر وشرعت في القضاء اللي ما يبقاش نفس بقى اذا واحد عليه صوم وشرع في قضاء هذا الصوم وجب عليه الاتمام وجب عليه الاتمام بس هذا يسمى فرضاً بقى. ما يسمى نافلة يسمى حتى ولو كان وقتهم هو السعر لقضاء رمضان ممكن تقدم هارضاً ممكن تقدم بعد ذلك لكن طالما شرع في الصيام فرض وجب عليك اتمامه لا لو جامع ليس عليه كفاره إنما الكفارة تكون في صوم رمضان لحرمة الزمان حرمة الزمان زمان رمضان لكن لو إنه بيقضي رمضان وجمع أمراته في يوم القضاء فإنه لا يجب فإنه ليس عليه كفارة في هذا الكفارة مخصوصة برمضان الحرمة الزمان نعم اللي إيه أ إذا أحرمت دخلت في النسك إذا نويت عمرة حج خذ النزك لبيك اللهم حج لبيك اللهم عمرة. ثم بدأ لك بعد ذلك أن تطرق لا لا تطرق لا يجزد لكن لو قال إن حابس حادث فمحل حيث حبثتني وطرأ طارق خلاص يتحلل بلا شيء. ولو أنه ترك وجب عليه من وجب عليه القضاء من قابس. نعم نعم الخامس الأمر بإتقانهما وأحسانهما وهذا قدر زائد على فعل ما يلزم لهما الساد... نعم يعني بعض الناس نحن نرى أخوان أكثر الحجاج الآن عاوز يؤدي يعني أي حاجة وخلاص ممن يرجع يبقى اسمه حج وخلاص أو يعتمد وهذا يدل على الزهد في الخير الحمد لله ما اوصلك الله إلى هذا المكان. يعني أنت عند دام الكعبة الآن تدعو إذا سعست الصفا وتوجهت إلى الكعبة تدعو. فأصل الدعاء فرصة. غيرك محروم منها. تباك وزي ما كده وانت وين؟ توجه إلى الكعبة تدعو. بعض الناس يعني إحنا نشوفه مثل ال الناس يكتفي مثلا بالتكبير والتهليل. خلاص يوم جاي عند الشوط من الساعة. باص الكعبة مثلا الله اكبر يوم لاسف خلاص عشان يخلص واذا قعدوا مع بعض بعد ما خلص عمرك الحمد لله انا خلصت العمره خلاص انا مرضه ساعه الحمد لله ربنا كان كريمنا اخر كرم انما انت خلصتها في ساعات فبعض الناس يظنك بس عاوز يخلص اللي عليه لا انت فرصه دي مواضع ثمينه الله اعلم تعرفها مرة ثانية ولا لا وغيره محروم من هذا فأطل بسم الله الله أكبر أو الله أكبر أو لا إله إلا الله وأسئل الأذكار الوابدة ودعو كما كان فيه يقف يذكر لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده ولا شريك له إله الملك ولا الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وحده ونطر عبده وزمن أحزام وحده ثم يدعو طويلا ثم يعود فيقول نفس هذا الذكر ثم يدعو طويلا ثم يقول هذا الذكر ويمضي فالانسان يركز في هذه الاماكن عندي مثلا رمي الجمار يوم حداشر و تلاقي الواحد رايح زي بالضبط انه رايح مثلا يحارب تلاقي واحد رابط حزامه وداخل الجمره الاولى سبع ثواني والثانيه والثالثه خلص والنفس يبارك بعضهم لبعض أول ما خلص بالصورة هذه لأنه طبعاً بيبقى طلع من موم تمام؟ خيط فين الدعاء بعد الجمرة الصورة والجمرة الوسطى النبي كان يقف يدعو بقدر صورة البقرة يدعو فأنت مستعجل على إيه؟ عليه. على دي وقفات مش هتتكرر والله أعلم يمكن تجيك وقفة من هذه الوقفات تمحى بها خطيات أليح؟ في الدعاء وانت اشعف اخبر سايد عيالك وعلى الاقل مثلا دفع لك اللي, اللي رايح مثلا دافع في عشرين الف واللي رايح دافع في خمستاشر الف واللي رايح دافع في ثلاثين الف طيب وقف خلص بهم اعمل بهم انما اكثر الناس حرصه ان يعود بهذا اللقب حاجه خلاص وقف دعا مدعاش ولهذا تجد بتول حمالات دول يوكلوا تجد الواحد يبقى الناس في الفندق وفلان رايح يرمي لهم والأقض بالرخف اللي عبد المزارفة بالأوتوبيس بس ولك يكفي مثلا واللي يجي في, في, في بدل بولك بدل منزل ميناء أبأ في العزيزية وخلاص جنب المطاعم وجنب الحاجات دي كنا نروح ميناء ما فيش بقى وقعد نجيب عشان نجيب نجيب في العيش يعني من كده فأبأت في العززية إلى غير ذلك من هذه الأمور من غير حاجة يعني وهؤلاء وإن صح حجهم إلا أنه فاتهم خيرون كبير معا. السابع أنه لا يخرج المحرم بهما. وقعنا شوف قوة النبي صلى الله عليه وسلم وجلد النبي وحرص النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد عمل النبي شوف يوم العيد جهد النبي يعني آت ورمى جبرة العقبة الكبرى ولم يتعجل ليلا وإنما رمى صلى في وقته وبعدين ذبح صلى الله عليه وسلم ذبح صلى الله عليه وسلم أكثر من ستين بدنه بيده شوف الجهد أكثر من ستين بدن بيده لأنه كان علي شريكه في الهدي بتاعه كان علي شريك معاه لهذا ترك لعلي ذبح ما تبقى ثم حلق صلى الله عليه وسلم وطيبته عائشه ولبس ملابسه ثم نزل إلى مكة فطاف وسعى ثم صلى الظهر. قيل بمكة وقيل بميناء وقيل صلىها في مكة ثم عادة فصلىها بميناء الظهر كل ده وصلى الظهر بميناء احنا النهاردة بقى مع المواصلات دي مع كل هذه الأشياء اللي ينهي الأعمال دي يوم الحج اللي ينهي مثلا عن المغرب على العشاء على الساعة 2 بالليل يبقى ما شاء الله ده بطل. أما مثلا تذفح عشان تروح النهاردة مثلا تذبح في المجزر ده يحتاج له بس ثلاثة أربعة ساعات وعشان تنزل مكه فورا وانت بقى تبقى منهك تعبان أول ما توصل الجمرة ديت يعني بالتنفس عشان بقى تنزل ثاني تروح تطوف وكذا وكذا هذه مشكلة كل هذا في يوم واحد كانت عرصا على التمام والكمالي منه صلى الله عليه وسلم طيب أنا هتعب بس هتعب يوم مش مشكلة ثمانون بالمئة من الحجاج لا يطفون ولا يسعون في يومها إنما كل واحد يجي بس يرون الجمرة ويأتي ينام فين في المخيم أو ينام في الكيف ويسأله دلوقتي ولكن ينفع تواصل إفاضة مع الوداع، ينفع مع بعض يعني مش حتى يطف مثلا من الثاني يوم عايز يجمعهم وهو ماشي وخلص رمى وكله وخلص ومثلا سعى مع تواصل القدوم في الأول بقع عليه التواصل اللي هو الإفاضة طبع لو طاف يوم العيد هيرجع ثاني يلزم بالطواف الوداع عشان يكون اخر عهده بالبيت فيعمل ايه ولا فاينفع الوداع مع مع الافاضه يوم يخليهم وهو ماشي طائف طواف الافاضه وبهذا يجزي عن الايه ان ويدخل ودع في الافاضه لانه يبقى كده اخر عهده بالبيت ويتوكل الله حامدا ربه لا هنا الانسان يحرص بخمس ايام يحرس الانسان على أن يتقن العبادة والطاعة في هذا الأرض نعم السادس وفيه الأمر بإخلاصهما لله تعالى نعم السابع وذلك في قوله تعالى لله وتم الحج العمره لله فينبغي أن يكون الإنسان مخلصا في هذه العبادة حتى يقبلها الله سبحانه وتعالى وكم من حج يقول لبيك اللهم لبيك فيقال له لا لبيك ولا عليك يقال له هكذا حج من حرام حج مشرك وعياده بالله مشرك في هذه الاماكن ونحن بنلقى كثيرا من هؤلاء للاسف الشديد برضه في عرصات هذا الحج ما فيش فيه معاه البدوي ومعاه الحسين من السودان مش عارف معاه ايه من الصومال مش عارف معاه كل واحد معاه زبونه وياتي به الى هذه الاماكن برضه لا يزال لا يزال والأوراد والأذكار البدعيه الشاذليه كل لها بتفد مجمع في هذه الأماكن حج مشرك مشرك والعيادة بالله نعم فينبغي الإخلاص يكون الإنسان يدفع ماله ولاية الى هذه الأماكن يكون قصده فكاكه من النار وأن يعود كيوم ولدته أمه فهنيئا لمن حج فلم يرفض ولم يفسق هنيئا له فانه يعود كيوم ولدته أمه مغسولا من الذنوب نعم السابع أنه لا يخرج المحرم بهما بشيء من الأشياء حتى يكملهما إلا بما استثناه الله وهو الحص فلهذا قال فإن احصرتم هذا حاجة أخرج عن الإرادة إن أخصرتم بعده هذا بإجمال عدو منعك صدق كما صد النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة لما خرجوا أصحابه محرمين في الحدابية وصد فبالصد هذا يسمى إحصار بالعدو هذا بإجناع لكن هل يعتبر الإحصار بغير ذلك من المرض وغيره؟ خلاف والراجح انه يعتد به إن شاء الله تبارك وتعالى فإذا أحصب فتحلل مكانك ولا حرج عليك ولا غضادك في ذلك لأن هذا أمر خارج عن إرادتك نعم وإذا من حسن او من تيسير الله سبحانه وتعالى في الشريعه يشرع له العزيمه ثم يشرع له الرخصه فمن لم يستطع ان يصلي قائما قوموا الله يقام فيه لكن فمن لم يستطع من يصلي قائما فليصلي قائما فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام الايه عشان كده برضو ده فقه يستعملوا الداعيه إلى الله سبحانه وتعالى نحن لازم نستعمله حتى في الدعوة إلى الله في الدعوة إلى الله يعني يكتر ولا تعسل وارفق أو بالناس ارفق بالناس يعني لا تكلف الناس بعزائم الأمور وفيها مثلا رخص والناس تتفاوت في الهمم في هممها فانت ارفق بالناس وكل ما على الناس امرا ليقوم الناس به بنشاط أحسن يعني مثلا مثلا يعني نضرب مثال أنا الآن رجل مستقيم أو شاب مستقيم ربنا هداني في قرية لسه ليش لا حاج وقد كانوا يصلون التراويح في رمضان زي ما انتم عارفين ألف لام مين اركع ذلك الكتاب العربية فيه ده إذا دخل في الصور دي وإلا فعند القصار إن أعطناك الكوفر عشر دائي يكون خلاص صارت التراويح أنت ربنا هدكت هذه البلد إلا عايز صلاة زي الشيخ Osama Abdel Aziz صلاة مثلاً بعشرين 12 جزء ولا 10 أجزاء بعلاقة الشيخ Osama مثلاً عايزه يصلي بجزء زي مسجد كذا مثلاً يعني الناس لا تتحمل هذا كلوا لا يا إخوان إيش لنا لازم نطول وكذا ويصلي صلاة موضع وقد يموت الإنسان بعد هذه الصلاة ويقبل على ربه يعني تقبل على الله بالصلاة جزء ولا صلاة مثلاً كذا الكلام ده عندك أنت أنت تفهم هذا. أنت تتكلم عن إمكانياتك أنت وخبالك لكن أنت أرفق بالناس ولهذا قال النبي هو اقتدي بأضعافهم الواحد ما يقش الناس علي عليه لكن يرفق بالناس والله الحمد لله في إخوة وفي شباب وفي ناس راغبون حتى لو من العوام ماشي دوس لكن المسألة لا تتحمل أصالب نص جزء بعض الاخوه يتعقد بقول أنا ما الحكم يا شيخ نروح بقى نصالب جزء في بلد تاني ونسيب الناس دياته ولا نعمل ايه ولا نسويه لا يا اخي اجمع الناس على نص جزء اجمع الناس على ثلاثة اربع دي نقلة عظيمة بدل ما الناس تصلي كما كانت تصلي او, تطر أو تطرق الصلاة بفروض بجزء شوية شوية ربيهم شوية, شوية شوية شوية الى ان يتحملوا الجزء بعد ذلك يبقى حتى واش بنعلم الناس ولهذا من الوصايا الغالية التي اوصى بها النبي معاذا وابا موسى حالة بعثهما الى اليمن قال ايه قال يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر نار كفر شرك وخد بالك في غير محل لكن في محل خلاص وبشر ولا تنفر وتصاوع ولا تختلف دي اسس الدعوه الصحيحه انت ربنا هداك او هذا الروح مكان تدعو فيه لازم تاخذ الثلاث اسس دول الاول التيسير الثاني التبشير الثالث تطاوع ولا, ولا تختلف نزل بنكبته انا ارى النزول على اليدين بدعه هذا الامام لا تصلي وراءه لانه امام مبتدع يخالف جهارا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ايه بدعه ايه جهارا ما وما لو كنت كابن مسعود حينما صلى وراء عثمان في مينة أربعا وقد صلى وراء النبي ركعتين وأبي بكر ركعتين وعمر ركعتين فما بال عثمان يصلي أربعا ومع ذلك صلى أربعا الأمر يحتمل والامر فيه اجتهاد لهذا قال هذا إن الخلاف وشر هذا فقه يا ريت إن احنا نفهمه في المسائل اللي هي العملية يساعدنا الخلاف في ذلك ولا يبدع بعضنا بعضا انت ترى الصلاة ترى نقض الوضوء بأكل لحم وانا وأنا رأى ذلك فانا قمت كده اتغديت تمام بلحم جزور لحم ابل لحم بعير وجيت أصلي بيت إمام وأنت على مذهب الامام احمد أحمد ترى نقض الوضوء بهذا انت لو كنت دوة لازم تتوظف ما لقيتش مأحة تسيمن ما ينفعش تصلي إلى بالوضوء وأنا بدخل أصلي بهذا الوضوء تصلي خلفي ولا لا تقول يا جماعة خلي بأكف إمامكم ده وهك اللي جذور ويبطل وتبطل ويبطل وضوء بهذا لا أحد يصلي وراه لا أنا كذا لا إنت كذا يمسكوا بعض في المزل لا انا اصلي وراءك واعتقد صحه صلاتك لان المساله مسألة خلافيه والمسألة مسألة تختلف فيها الافهام وعلى هذا قس انا الان اراك تعيش مع امراتك في حلال وقد صلقتها ثلاثا بلفظ الواحده والاخر يراك تعيش مع امراتك في حرام فلا يجوز ان ترجع مرافتك بعد المره الثالثه على قولي يبقى لا يجوز تقولي طب خلاص تبغى اجيب عداله ابوك يجيبه من يرى الطلاق ثلاثا ثلاثه, ثلاثة. والثاني يقول لا عودي الى زوجك وعيشي معه وعاشريه هو زوجك شوف لهذه هذه مسائل لابد ان تراعى لا تسقط مع عرفته على الناس وتنزل احكام تقول انت بتصود عن سبيل الله او انت بترتكب المحرمات او انت مبتدع او انت او انت ايه الاخر نعم فان اوصركم اي مناعث من الوصول الى البيت لتكميلهما لمرض او ضلاله او عدو يعني و... او ضلاله ضل الطريق ضل الطريق. زي الرجل جال النبي فين في, في صبح نزل قال يا رسول الله دني أتعبت ناقتي ورحلة عمال أجري من هنا لهنا من هنا لهنا وفي بالك عشان مش عارف فين عرف وفين مش عارف فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلتنا يعني معنى هذه الصلاة وكان قد وقف بساعة بليل أو نهار فقد تم حجه أي وقته وقفت على هذه الجبال آه قال له ما تبقش جبل إلا وقفت عليه جبل إلا وقفت عليه فقد يضل الإنسان الطريق ولا يعي أفضل ولا يستطيع الوصول لا. بمرض أو ضلاله أو عدو ونحو ذلك من أنواع الحص الذي هو المنع فما استيسر من الهدي أي فذبحه ما استيصر من الهدي وهو سبع بدنه أو سبع بقرة أوشات يذبحها المحصر ويحلق ويحل من إحرامه بسبب الحصر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما صدهم المشركون عام الحديبية فإن لم يجد الهجب فليصم بدله عشرة أيام كما في المتمتع ثم يحل نعم يبقى هذا الذي يحصر بيحرق ويتحلل ويذبح الهدي الذي معه فمن لم يجد فصيامه عشرة ايام أيام نعم ثم قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وهذا من تنسير الله سبحانه وتعالى كما قلنا هذا من تفسير الله عز وجل نعم نعم إذا لم يكن إذا كان قد حج الحج الواجب فليس عليه لكن إذا كان نفس فلا حج عليه لأنه احصل احصل خاص وتم عليه ما هو أتم هذا هو التمام بالنسبة له وهذا من محظورات الإحرام إزالة الشعر بحلق أو غيره لأن المعنى واحد من الرأس او من البدن بحلق او غيره أزل الشعر بحلق أو غيره يعني بحلق شعره لو جب بودرة وحطها وازال شعره بالبودرة أي حاجة أي وسيلة طالما حلق الشعر بأي وسيلة فده من محظورات الإحرام نعم لأن المقصود من ذلك رسول الشعر والمنع من الترفه بإزالته من الترفه من الترفه بإزالته يعني الآن ما يكون الإنسان في الحلال بيت يحلق ويصلح شعره وكذا ده اسمه طرفه لما تحرم تمنع من شيء فيه طرفه تقليم الاظفار وضع الطيب غطاء الرأس الأخذ من الشعر كل ده لتكون أشعة أغضر ولهذا كان النبي يلبد رأسه يضع مادة زي يعني يمسك الشعر بحيث لا ينشغل صلى الله عليه وسلم به بعد ذلك فتكون هيئة المحرم ممنوعة من الترفر إدار ورداء وأنت على هذه الهيئة لا تضع صيد ولا تضع طن عرّاق ولا تأخذ شيء من أظفارك و بتقليم ولا شيء من شعرك مثلاً تحلق عانة تحلق تأخذ من شعر الإبط كل هذا تمنع منه تمنع منه والمرأة تمنع من النقاب يعني النقاب أيضا فيه طرف امرأة وهي حلال تضع النقاب تشد طربص كذا لكن إذا كان في الحرام لا فلا تلبس القفازين ولا تنتقب إلي دخلات الرجال فناتسدل سدلا شيئا على وجهها سدل كل هذا بيكون الإنسان قريبا من ربي سبحانه وتعالى كلما كان الإنسان أشعف أغضر كلما كان الإنسان بهذه الهيئة كلما كان أقرب إلى قبول الدعاء كده في صلاة الاستفقاء إيه اللي بيحصل تطلع وتقلب الرداء تفاؤلا وبتكون بهيئة يعني رفه بحيث يكون هذا أدعى لإجابة وقبول الدعاء معي. لأن المقصود من ذلك حصول الشعر والمنع من الترفه بإزالته وهو موجود في بقية الشعر وقاس كثير من العلماء على إزالة الشعر تقليم الأظافر بجامع الترفه ويستمر المنع مما ذكر حتى يبلغ الهدي محلة وهو يوم النحر والأفضل أن يكون الحلق بعد النحر كما تدل عليه الآية ويستدل بهذه الآية وهذه المحضرات فإن أخذ واحد الشيء من شعره أو وضع طيبا او أول اخره فما فدية ذلك فدية ذلك إذا كان متعمدا غير محتاج لهذا هي التخيير بين أن يذبح شافا أو أن يصوم ثلاثة أيام أو أن يطعم من ستة مساكين ثلاثة آسر، يعني نصف صاع مسكين، نصف صاع يبتل صيعان. هذا في إزالة الشعر في تقليم الأظفار في التطيب إلى غير ذلك. فإن فعله ناسيا أو جاهلا فلا اسم عليه ولا فدية عليه ما في ما فيها كفر. لا إثم ولا كفر فإن فعله محتاجا إليه محتاجاً إليه ففيه الفدية وليس فيه الإث فيمكن تقسيم المحظورات إلى ثلاثة أقسام ما فيه الفدية والإث وما ليس فيه فديه ولا إثم وما فيه الفدية بلا إث الأول ما فيه فديه وإث إذا تعمد المحظور وهو ليس محتاجا إلى ذلك وما فيه الفدية دون الإث فهو إذا احتاج إلى فعل المحظور كما جاء في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة لما أمره النبي أن يحلق راسه حينما تكاثر القمل فيه وما ارتكبه المحرم ناسيا او جاهلا فلا فديه فيه ولا محظور فلا فيه ولا محظور هذا جامع المحظور هذا في المحظورات اما في ترك الواجبة فمن ترك واجبا فعليه ذنب كما جاء الحديث علي ابن عباس مرفوعا وموقوفا والموقوف صحيح والمرفوع فيه ضعف لكن ابن عباس ما يقول هذا باجتهاد منه فمن ترك واجبا فعليه دم ما في تخيير ما في تخيير وأما من ارتكب محظورا فإن كان المحظور مما ذكرنا هذه المحظورات بصفة عامة يبقى الثلاث أقصى اللي احنا قلناها لكن في جهة التخيير في المحظورات اللي هي زي تقريب الأطفال و الأخذ من الشعر وغيره. إنما لو كان المحظور هو صيد صاد ففيه ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وإذا كان جماعا فهذا إذا كان قبل التحلل الأول فيبطل الحج وعليه بدنه وعليه الحج من قابل إذا كان بعد التحلل الأول يعني مثلا رمى وذبح رمى وحلق اقصد من الذبح ما يحسن رمى وحلق ثم جامع قبل الطواف والساعد فهذا عليه شاه وحجه صحيح إنما لو جامع ليله في المزدلفه بات مع زوجته في ليله في المزدلفه قبل ان يرمى هو لان رمي تكون يوم العيد الصبح طيب هو جامعها ليلا في المزدلفه نقول الآن بطل الحج يا بطل وعليك أن تمضي فيه أنت وزوجتك وعليكما كل واحد بدنه والحج من قابل نعم ويستدل بهذه الآية على أن المتمتع إذا ساق الهدي لم يتحلل من عمرته قبل, يوماً قبل يوم النحو فإذا طاف وسعى للعمره أحرم بالحج ولم يكن له إحلال بسبب سوق الهدي تمام. وإنما منع تبارك وتعالى من ذلك لما فيه من الذل والخضوع لله والانكساء أوه. له سبب ليه؟, ليه ما تخليش أغطارك ليه ما تخدش من شعرك ليه؟, ليه ليه إلى آخره نعم والتواضع الذي هو عين مصلحة العبد وليس عليه في ذلك من ضرر ما... لين هو بيحر مثلا هو يوم تماني يريد الحج يوم تلقى وشهر يريد الحج طيب لو فرض أنه جاي بجري شوية إن كان متمتع فالحمد لله بيع من عمرته وبعدين بيفضل يعني واحد لك مثلا ممكن أصل الحج بسده من شوال واحد يروح واحد شوال وهو الحج مثلا عنده إذا اعتمر عنده بابيات حلل يفضل إلى تمانية يجامع يأخذ من شعري من شعر يأخذ من زي ما هو عام زي ما عام وهو الإنسان قبل أن يحرم يسن له ويستحب أن يتعاهد شعره يأخذ من شعره يعني ويقلب أظفاره ويستعد قبل ما ي قبل ما يحرم وبالتالي ما يكونش محتاج إلى هذه الأشياء في إحرامه. نعم. فإذا حصل الضرر بأن كان به أذا من مرض ينتفع بحلق رأسه له أو قروح أو قمل ونحو ذلك، فإنه يحل له أن يحلق رأسه ولكن يكون عليه فدية من صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو نسك ما يجزئ في أضحية فهو مخير والنسك أفضل يعني الزبح أفضل بالثلاثة نعم فالصيام ومثل هذا كل ما كان في معنى ذلك من تقليم الأظافر او تغطية الرأس او لبس المخيط أو الطيب فإنه يجوز عند الضرورة مع وجود الفذية المذكورة لأن القصد من الجميع إزالت ما به يترفه ما به يترفه, يترفه ما به يترفه يترفه ما به يترفه ثم قال تعالى فإذا امنتم أي بأن قدرتم على المبيت من غير مانع عدو وغيره فمن تمتع بالعمرة إلى الحج بأن توصل بها إليه وانتفع بتمتعه بعد الفراغ منها فما تيسر من الهدي أي فعليه ما تيسر من الهدي وهو ما يجزئ في أضحية وهذا دم نسك مقابلة لحصول النسكين له في سفرة واحدة ولانعام الله عليه بحصول الانتفاع بالمنفعة بعد فراغ بالمتعة العمره بالمتعة بحصول الانتفاع بالمتعة بعد فراغ العمرة وقبل الشروع في الحج ومثلها القرام لحصول النسكين له نعم يعني إذا تمتع وحصل النسكين في الصفرة الوحدة دول سواء تمتع أو قارن فأنه يذبح وجوبا هديا شكرا لله سبحانه وتعالى ده المتمتع والقارئ المتمتع اللي هو بيعمل عمره وبعدين بيتحلل منها وبعدين بيحج من عامه ده المتمتع فانت يسر لك نسوكان الآن في صفرة واحدة فتذبح شكرا لله سبحانه وتعالى او القران والقران أن تجمع بين العمر والحج العمرات والحج مع دخول أعمال العمرة في الحج بمعنى اللي بيفعله المفرد بيفعله القارض ما بيزيدش عليه لكن عمرته مع النيه بتدخل فين في الحج يعني هو طواف قدوم واحد وسعي الحج إذا ان شاء قدمه وان شاء بعد طواف الافاضه وطواف الافاضه وسعي الحج بس يعني هو طواف الافاضه وسعي الحج سواء للقارن أو ل المفرد لكن ايه اللي بيحصل ان عمراته بتدخل في حج كما قال النبي العائشة دخلت عمراته كي في حج كي انما المتمتع لا بيجي بعمرة الوحيدة خالص فترة يطوف يسعى ويجيب حج ثاني طوفه سعى يبدأ بيطوف طوفين ويسعى سعى ايه طوفه سعى للعمرة وطوفه سعى للحج هذا يذبح دمًا هو شق الله سبحانه وتعالى عن أن يصفر الله للنسوكين وهذا قار والقار كذلك يذبح إذا ساق الإنسان الهدي معهم بلده قال لك مثلا أمراض خروفين كوشين أنا أخذ معهم وعند حد أبدا في الهدي هنا بقى نقول يلزمك القران في درش بقى من عمراتك. خلاص دي بلد ما تشجي ايه قارنا ده إذا ساق هدي من بلدي أما إذا ما ساق هدي من بلدي وهو عند النقاط نوى قرانا قال لباك الله محجا وعمرا ونوى القران بعد ما نوى خلاص وغيب يستفت ومسلا واحد قال له الله ده نقار نمتاع فعلى المس... المفتي أن يقول له طب أنت معك هدي لما معيش هد أنا أشتريه من عيد يقوله طيب خلاص حول النية إلى تمتع واعتمر وتحلل وبعدين احرم بالحد يوم الثماني هقوله إزاي ده أنا دلوقتي نويت نقوله حتى لو نويت لأن النبي أمر أصحابه بذلك صلى الله عليه وسلم أمر من لم يسق الهد أن يتحلل من عمراته ولهذا واجب هذا في عام النبي الاتفاق لكن هل يبقى الوجوب وهو وجوب التمتع بعد عام النبي ده الخلاف بين العلم لكن في عام النبي وجب التحلل بعض العمر إلا لمن لم يتوقع هذا قال له سراقه ألي عامنا هذا يرسل قال بل للابد وهذا دليل من قال بأن التمتع يجب إلى الابد والجماهير تقول لا ليس واجبا ويوجهون الحديث بأنه للأبد يعني إيقاع العمرة في أشهر الحج وقد كان المشركون يعتبرون ذلك من أفجار الفجور يبقى للأبد مشروعية العمرة في أشهر الحج بس انما مش للأبد وجوب التمتع وإن قال به من قال من أهل العلمين نعم ويدل مفهوم الآية على أن المفرد للحج ليس عليه هدي ودلت الآية على جواز بل فضيلة المتعة وعلى جواز فعلها في أشهر الحج تمام فمن لم يجد أي الهدي أو ثمنه فصيام ثلاثة أيام في الحج شوف التأثير هذا التأثير اللي مش لايج يجيب هدي. زي مثلا حال بعض إخواني يبقى رايح بيشتغل بتاعه لسه مدين مش لاقي يا دوبك هو وصل الى هذا المكان يعمل ايه يستلف وممكن يقبض بعد كده يستلف والله ان كان ده لا يرهقه حرج لكن لا يجب عليه لا يجب عليه نعم لا, لا حب يوفر ده بخس وزهد يبقى كان يوفر بقى خالص وما يرشح كان يوفر خالص وما يرشش لا يعني في الخير نعم أول زواجها من حين الاحرام بالعمرة زي كذلك ايضا اللي ما بيضحيش مع القدره بخل يعني بوخ على نفسه وان كانت الاضحيه لضحيه مستحبه لكن كنت وجدت قدرة فتوكر الله تحرم نفسك أنت ما تدري الزبيحة التي تذبحها به كم لها من خير لما تذبح عنك وعن أهل بيتك لا تذري عن الخير الأخروي وقد يكون الخير الدنيوي قد يدفع عنك من الآفات أنت وأبنائك وأولادك آآ آآ آآ بهذا الذبح لكن نحن لا نريد أن نعلق كل شيء بالدنيا عشان ربنا يعصم عيالي عشان ربنا يحفظ أبنائي لا داعي من أن حتى مع الأجر الأخروي هذه تأتيك يوم القيامة أو ما تكون، من كان الحليب ضعيف، لكن تأديك يوم القيامة أو ما تكون، نعم، ويغفر لك مع قترة الدم التي تنزل. نعم. أول. بعض العلماء قال رجوب الأطحية مع القدر، إذا كان قادر تجب عليه. نعم. فصيام ثلاثة أيام في الحج أول جوازها من حين الإحرام بالعمرة وأخرها ثلاثة أيام بعد النحر. أيام رمي الجمار والنبيت بمنا ولكن الثلاثة يام أول جوازية من حين الإحرام بيئة يعني أنت مثلا روحت مثلا يوم ثلاثة في الحجة ف... وأتمرت بال... وديت عمرتك فتبدأ من إحرام عمرتك بتصوم ثلاثة يام ثم مثلا الثالث والرابع والخامس أو أنهيت العمرة والصوم الرابع والخامس والسادس او السادس والسابع والثامن كل ده ما فيش اشكاليه طيب صمت السابع والثامن وجالك يوم التاسع يوم عرفه تصومه يقول لك ما, ما تصومش ما تصومش يوم العيد لا يوم العيد ما تصومش طيب اللي ما صامش الثلاث ايام وجاله العيد والله يقول ثلاثة في حج وسبعه إذا رجعتم هنا يبقى شرع ودى الحالة الوحيدة صيام أيام التشريق هو الحد عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن لم يصم إنما يحرم الصيام يعني مثلا واحد في مصر عايز يصوم يوم 11 و12 و13 لا يجوز دي أيام عيد أيام من أيام أكل وشرب وذكر لله يحرم صيامه إلا لمن لم يجد الهد ولم يستطع الصوم قبل العيد يبقى بيصوم 11 و 12 و 13 نعم شيخ طب ما شي حتى 11 و 13 و صوم عشر ايام لما ترجع طب هل يلزم السبعة في العشرة لا ما يلزمش في السبعة ما يلزمش الكتاب صوم يوم ويوم صوم اثنان وخميس ما فيش اشكال نعم نعم لو جاءه مال بعد أن صام خلاص هو أدى فرضه ما يأتي لا لا لا زي من جاءه الماء بعد أن فرضه من فرضه قد يوم ثلاثة قدام. أيام فقط ولو صلى ما شرع في آخره عاوز أنه يهدي يعني صام سبعة ثلاثة أربعة وخمسة وستة ثم جاءه مال واحد صدق عليه قال له خلاص عمنا دي عليه خلاص ما فيش إشكال وقد أدى معاليه الثلاثة أيام تعتبر نافلة له لا إشكال في ذلك ما. لكن هل يلزم بقبول الصدقة؟ واحدنا بقول أنا أعمل عنك هل يلزم بالقبول؟ هل جواب لا يلزم؟ بالقبول لأن قد يكون العارض له منة في ذلك وأنا لا أقوى على رد الجميل فلا أقبل منته من أنا أعرف من هذا الشخص أنه ممكن يكون يعني أصبح لو من بهذا ويروح بقى البلد ده انا كنت عملت مع ابنك ومش عارف ايه وسويت ايه ده حتى ماكنش لا يجيب الهديه علمتون لا فلا يجب عليه قبول هذا لان اذا كان فيها منه فلا يجب عليه قبول هذا حتى النص العلماء حتى في الذي لم يجد الماء وهي تيمم فاذا عرض عليه صاحبه الماء قال لا يلزمه القبول لانه قد يكون له منة بذلك منة بذلك نعم نعم لا يلزم عموما ان مسائل من هذه قد لا تكون الان متصورة لكن تتصور بعد ذلك لا يلزم لا. في الحج ولا في العمره في الحج من مكان واعد في الفندق من مكانه نعم من مكانه اما الحج فمن المكان لمن كان دون المواقيت انما الخارج المواقيت ويحرم بالحج يبقى يجب عليه ان يحرم من قاتل قال صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك فمهلوا فمهلو من حيث انشا نعم حتى اهل مكه يقول كذا صلى الله عليه وسلم حتى اهل مكه يهلون من مكه في الحج اهل مكه يهلون من مكه انما في العمره نقول اهل مكة يطلعوا الى ادنى الحله يطلعوا بره الحله لازم العمره لا تكون من مكان إذا كنت في مكة إنما تكون من الحلم إنما لو أنت دون المواقع ولكن أبعد من الحرام مسجد الحرام يعني ما الحرم فمن حيث كنت يعني لو واحد مثلا من جهة التنعيم حوالي 12 كيلو واحد بعد التنعيم وتنعيم وبعد بعد التنعيم وعلى جاء جنب التنعيم هل يلد من يروح مسجد التنعيم لا مسجد التنعيم ده مثل بس مثل لأدمى الحلم وإلا أنت لو بيتك في حي التنعيم في حي مدن التنعيم ما تروحش مدينه التنعم انما تحرموا من بيتك تحرم من بيتك لكن لو دون بقى بعد التنعيم في في منطقه الحرم نقول لك اطلع الى الحل عشان تجمع في عمرتك بين الحل والحرم لكن الحج نقول من بيتك ليه لانه هو اصلا اصلا هيطلع الحل في عرف يبقى جمع في نسك بين الحلم اللي هو الخب عرفه وبيد الحرم وهو الطواف السعي وغير ذلك نعم ولكن الأفضل منها أن يصوم السابع والثامن والتاسع وسبعة إذا رجعتم أي فرغتم من أعمال الحرب. اول أول جازة حام العمره وأخيرها في الأمام أيام وهي الجمار وما بدي منه وأيامه وأخيرها ثلاثة أيام بعد النحر نحن هنا ديت للي هو إيه للي هو لم يصوم قبل نعم ولكن الأفضل منها أن يصوم السابع والثمن والتاسع نقول بل الأفضل ألا يجعل التاسع منها لأن التاسع يوم عرف وقد افطر نبيه يوم عرف نعم ليقوى على الوقوف نعم وسبعة إذا رجعتم أي فراغتم من أعمال الحج فيجوز فيجوز فعلها في مكة وفي الطريق وعند وصوله إلى أهله ذلك يعني معنى وسبعة إذا رجعتم هل معنى وسبعة إذا رجعتم إلى البلد ولا معنى وسبعة إذا رجعتم يعني فراغتم من أعمال الحج الصواب اذا فرض وعليه جماعه اللي بيطلعوا حجه مثلا الأيام دي سياحه او بيحجه في يعني مع افواج وكذا بيخلص حجه مثلا يوم 13 والطياره تبقى مثلا بعد 10 ايام او البخره بعد اسبوعين فبيبقى في مكه فهل يصوم سبعه ايام واعده في السكن ولا لازم ينتظر حتى يرجع الى مصر الجوار يصومها طالما أنه فرغ من أعمال الحج إذا رجعت يعني فرغت من أعمال الحج فممكن يصوم في مكة نعم. ذلك المذكور من وجوب الهدي على المتمتع فملا واحد لن... مثلا معاه خمس ثلاث بس سألخنا عينهم أجيب دوم الهداية أنا مش لا يا دومك الخمس ثلاث دول الهداية دول الهدايا وبالتالي اصوم ووفر 400 ريال اجيبهم لي الهدايا نقول لا لا يجوز لك لا يجوز لك لين الهدايا هذا على الاستحباب وانت يجب عليك الهدي فلا تقدم المستحب على الواجب نعم لمن لم يكن اهلهم حاضر المسجد الحرام لو لو ماتوا عليه سبعه ايام طبعا هو ليهم نعم لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام بأن كان عند مسافة قصر فأسر أو بعيدا عن عرفات فهذا الذي يجب عليه الهدي لحصول النسكين له في سفر واحد وأما من كان أهله من حاضر المسجد الحرام فليس عليه هدي لعدم الموجب لذلك نعم لأن ما عنده الصفر اللي من أهل مكة مش مسافر مقيم؟ فأي حصول شكر بهذا نقول هذا الدم دم الشكر لأنه تيثر لك في فيه صفرة الحمد لله استريحت صفرة واحدة المسكان لكن بتاع مكة ده ما عنده الصفرة نعم واتقوا الله أي في جميع أموركم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ومن ذلك انتصالكم لهذه المأمورات واجتناب هذه المحظورات المذكورة في هذه الآية واعلموا أن الله شديد العقاب أي لمن عصاه وهذا هو الموجب للتقوى فإن من خاف عقاب الله انكف عما يوجب العقاب كما أن من رجا ثواب الله عمل لما يوصله إلى الثواب ومن لم يخف العقاب ولم يرجو الثواب اقتحم المحارم وتجرأ على ترك الواجبات الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب يخبر تعالى أن الحج واقع في أشهر معلومات عند المخاطبين مشهورات بحيث لا تحتاج إلى تخصيص كما احتاج الصيام إلى تعيين شهره وكما بين تعالى أوقات الصلوات الخمس وأما الحج فقد كان من ملة إبراهيم التي لم تزل مستمرة في ذريته معروفة بينهم والمراد بالأشهر المعلومات عند المراد كانت كان تحج وتعتمر كان قريش تحج لكن كانوا يقفون عند مزدرفة اخترعوا كده قال تعالى عند مزدرفة قال المزدرفة ده آخر الحرم وغير ما يرى لان احنا ما ينبغيش نكون اهل البيت واحنا سدنه البيت واحنا كذا وبعدين نروح مع الناس للحل الحل ده للناس الثانيه انما احنا ما نبروحش الحرم لازم نعمل لنفسنا ايه جو يعني فاخترعوا هذا وهذا ليس من مملكه ابراهيم نعم والمراد بالاشهر المعلومات عند الجمهور شوال وذو القعده وعشر من ذي الحجه فهي التي يقع فيها الإحرام بالحج غالبا اللي هي الأشر اللي يقع فيها الإحرام بالحج تب واحد يقول 11 و و من عام الحج ليه مش بقى شوال من الحجة؟ حج عشر عارف. لأنه ما ينفعش الإحرام بالحج يوم 11 ولا يوم عشر بعد الفجر لكن لما كان فجر يوم من اليوم فمن أدرك من أحرم بالحج قبل صلاه الفجر من مزدلفة صح حج وكان قد وقف بعرفة لحظه لأن عندنا القب عرفة ركن لا يصح حج ما لا يصل بعرفه فده الرجل ده وفي بعض الناس بقى المترفين دلوقتي بيعملوها فبعض الناس مثلا فردنا وكان كان تائه ضال أو زي حال المترفين الآن فجيت بالطياره ساعه اثنين بالليل ليلك مزدلف يعني بعد ما الناس راحوا عرفه وقفوا جايين نايمين دلوقتي مزدلف فجات ساعه اثنين بالليل او ثالثه بالليل الفجر مثلا على خمسه جيت ساعه 4 بالليل راح واقف فعرفه لحظه وجات الله الفجر مع مين مع الناس في المزدلفات يصح حجه يصح حجه ولهذا ممكن تحج زي القايد وحقوقه يكون صحيحا لكن طبعا الأجر يعني ممكن تيجي قبل مزدلفه بساعه كويس تقاب بعرفه وبعدين تيجي تعطي مزدلفه ما بقي لو بقيت ساعه وتصلي معاه خلاص خلاص ثم تنطلق الى المسجد الحرام فتطوف تواصل اصابه وتسعى سعي الحج وترجع هنا بقى تروح ثم توكل بقى إيه؟, ايه بعد ده بعد حلقك يعني توكل بقى من يذبح وتوكل من يرمي وتوكل كذا وكل ده دم دم دم يعني مثلا خمس ست سبع دماء تدفعهم وتروح يبقى ده عمل ايه بقى ده راح قبل الفجر وروح مثلا على الضحى كده كان مروح ثاني ادى حج وخد بالك وقف عرفه وطاف طواف الافاضه وسعي الحج وطبعا معاها 100 كف النسك وخلاص ويوكل الباء هذا يكفي لكن هل هذا هو المطلوب وهذا هو المراد لا ليس هذا هو المطلوب هو هذا المراد. نعم نعم ياسم تعمد ترك الواجب يفطر العباده لو تعمد ترك الواجب يفطر العباده في الحج عليه ده من ترك النسك فريدا ياسم اه ياسم فقط. طبعا يا عمر ايه احنا نقول ليس بل الحج هو احنا مش بنقول نشجع لكن يقولوا من جهه الاجزاء وبعض الناس بعملها دي وقت بعض الناس بس مش بعملها بالاختصار انا بقولوا دوت لكن مثلا بيجي يوم تسعة عشرة خلص اما بقى الثلاثة يوم بتوع منها فيوقف بالرمي فيها وخلاص يبقى عليه دم في الرم وعليه دم فين في المبيت وطواف الوداع مش مشكلة من عنده شوي ممكن يحط له خمس ما معاه اصلا يعني بالنسبه لعدد الدماء ما تفرقش معاه بطل بطل بطل بطل. نعم طبعا قاسم قاسم قاسم بطرق وجه لكن بنتكلم احنا عن اجزاء الاجزاء يعني الحج ذا يجزئ يج نعم فمن فرض فيهن الحج اي احرم به لان الشروع فيه يصيره فرضا ولو كان نفلا واستدل بهذه الايه الشافعي ومن تابعه على أنه لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهره قلت لو قيل فيها دلالة لقول الجمهور بصحة الإحرام بالحج قبل أشهره لكان قريبا فإن قوله, فإن قوله فمن فرض فيهن الحج دليل على أن الفرض قد يقع في الأشهر المذكورة وقد لا يقع فيها والا لم يقيد والراجح ما داب اليه الشافعي رحمه الله تعالى ومن معه من ان الحج لا ينعقد الا في اشهره نعم وقوله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج اي يجب ان تعظم الاحرام بالحج وخصوصا الواقع في اشهره وتصونوه عن كل ما يفسده أو ينقصه من الرفث وهو الجماع ومقدماته الفعلية والقولية خصوصا عند النساء بحضرتهم والفسوق وهو جميع المعاصي ومنها محظورات الإحرام والجدال وهو المماراه والمنازعه والمخاصمة لكونها تثير الشر وتوقع العداوة أما الجدال بالحق ولاظهار الحق يعني واحد جنبك مثلا عما يقول مدد يا بدر ولا كذا وانت في مدد الخير فتقول له لا يجوز هذا من الشرك فيجادله هذا جدال اظهار حق او واحد اقترب بدعه او واحد وقع في المحرم فاراد ان تبين له ذلك فهذا ليس من الجدال المذموم انما الجدال المذموم هو الجدال الذي ليس فيه ايه فائده زي مثلا الجدال ده مكاني ده مكانك ده مش عارف ايه اضرب بعضنا تضرب بعضها وتعتدي على بعضها هذا بالباطل نعم والمقصود من الحج الذل والانكسار لله والتقرب اليه بما امكن من القربات والتنزه عن مفارقة السيئات مقارفة والتنزه عن مقارفة السيئات فإنه بذلك يكون مبرورا والمبرور ليس له جزاء إلا الجنة وهذه الأشياء وإن كانت ممنوعة وإن كانت ممنوعة في كل مكان وزمان وإن كانت ممنوعة في كل زمان ومكان فإنه يتغلظ المن عنها في الحج واعلم أنه لا يتم التقرب إلى الله بترك المعاصي حتى يفعل الأوامر انه لا يتم واعلم انه لا يتم التقرب الى الله بطرق المعاصي حتى يفعل الاوامر اه ده خطيرة دي, بقى الحتة دي خطيرة شوي. وهو التلازم بين فعل الاوامر وترك النواهي زمان ان لكم قاعده التلازم بين الباطن والظاهر هذا قائد أهل السنة في فالثلاثة بين الباطن والإيه والظاهر فمن كان مؤمنا في قلبه مصدقا عنده أعمال القلب وجب أن يكون عنده ما يسويها من أعمال الجوارح كما قال صلى الله عليه وسلم ألئن في الجسد مضغه إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ولا زال الذين يقولون بأن الإيمان يكون الواجب والركن يكون بالقول والتصديق ايمان الركن يكون بالقول والتصديق ولا يلزم فيه العمل وان كنا نقول بدخول العمل في مسمى الايمان لكن الايمان الركن لا يدخل فيه العمل ما يكفي القول والتصديق فحينما تقول لا بل العمل ركن وتقصد به اصل العمل وجنسه يقول طيب تم هو الترك عمل رجل قال وصدق ولم يعمل لكن هذا الرجل ترك المحرمه اما ترك الزنا يوما أما اما ترك مش عارف الربا اما ترك كذبه عنه ما هو في فلسفه وصفصفه اي حاجه تدور عليه زي قول لسه من يومين سمعه اختراع جديد وهو انه نفس القول عمل احنا لما بنقول الايمان بالركن هو القول والتصديق فنفس القول ده عمل فمن قال فقد عمل باختراع جديد من الاختراعات ايضا المساله هذه ايضا ان يقول بانه نهى ترك والترك عمل يبقى حتى ما اعملش اي عمل من عمل الجوارح يبقى برضه مؤمن ومؤمن بالعمل كذلك بندخل دخل العمل لان العمل فعل وترك هو لم يفعل لكن طارت عمله كويس هنا ايضا قاعدة اخرى يرد بها على هؤلاء طبعا ان القول ده عمل ده كلام طبعا اضعف من ان يرد عليه لان هذا صفصة والا لقلنا بانه ايمان من قال بالقول فقط زي قول المبتدعه او غلاة المرجئه ولو كان القول عملا لقال قال اهل السنه الايمان قول وخلاص اماليه عمل كان يبقى الايمان قول وخلاص ويدخل فيه كل العمل ده. لكن هو قول القلب وقول اللسان اما العمل قالوا عمل الجوارح ولا في حد ان غير كده من اهل السنه عمل اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح لكن العمل يدخل فيه القول اي ساده من اقوال اهل السنه ابدا وقد رد أحمد رحمة الله على الشباب لما قال هذا لكن يقول لك الإمام أحمد لنا الحنبيلة وأصل دول من زمان متشددون في هذه المسائل المهم يعني ما يعنينا هذا التقرير الآن اللي يعنينا التقرير إنه الترك عمل وبالتالي إذا ترك ولم يعمل فإنه يكون أتى بالعلم نقول أيضا هناك قاعدة وهي التلازم بين ترك المنهيات وفعل الواجبات فكيف يتصور رجلا ترك المنهيات لله ما بذنيش لاني أخاف الله تبارك الله طيب قد اعوذ بالله ادخل جهنم تفصل لا دي حاجه ثانيه لا صلاه رسوما هل يتصور هذا يعني ما الذي قام في قلبك لتطرق المنهيات خمسة في المئة إيمان جعلك تطرق المنهيات خمسة في المئة دول ما كان يفعله واجبات لهذا قال الشيخ رأيه واعلم أنه لا يتم التقرب يا سلام إلى الله بترك المعاصي حتى يفعل الأوامر ولهذا قال تعالى وما تفعل من خير يعلمه الله يبقى اذا بعض قال التلازم بين ترك المنهيات وبين فعل الايه وبين فعل ومن ترك المنهيات لله فعل الأوامر لله ومن فعل امر الله ترك المنهيات لله هذا في الاصل وان قد مثلا يرتكب نهيا ويترك واجبا دي مش محل النزاع ده مش محل الايه النزاع تمام بالعصر مزين يعني في ناس مزينيش واخد بالك لكن يصلي أو, أو, أو مثلا وقع في ترك بعض الواجبات زي مثلا ما أدي الزكاة وبخلا لكن يأدي الصلاة يأدي مثلا الصوم إنما أن, أن لا يفعل شيئا من الواجبات أبدا ولا الاوامر ويبقى ظهره حيا كده بلا فعل أوامر مطلقا ولا ينطرك المنيات لله هذا كذاب فلو كان تاريكاً للمنهيات لله سبحانه وتعالى ولكن هذا إحداث أشياء مشوش بيها على هذا المعتقد يعني عايزين نوصل لإيه أنتوا عايزين لإيه؟ في النهاية نوصل لإيه؟ طيب مرة تعتبروا المنهيات هذه من, من, من, من العمل ويكفي تقولوا تم هو العمل إيه بالضبط هو التنازع بين حدث مع عمل جوارح هذا التنازع هو هذا التنازل فكل هذا لم يقل به أحد من أهل السنة أنه يكتفى بطرق منه. إنما هي قواعد يشوش بها على معتقد الإيمان قول وعمل وإن قالوا بالعمل لأن مؤد قول وعمل يعني أن من لم يأتي بالقول كمن لم يأتي بالعمل نعم وما لم يكتب عمله ولا يدخل يواد. انت لسه جاي آخر الموضوع لسه برد لسه برضه لم يعملوا خير انقطع. تابنا تحضر معنا بقى وما لي ما احنا ما احنا شبعنا في الرب نش شبعنا على الرب فهاد. زي ما هو بيوادي انت بحضرت قط انت حضرت عندنا انت لم تحضر انقطع حضرت الديان. اه كما تقول أي واحد كما قالت المرأة لزوجها لم تعمل خيراً قبل وكما تقول أي واحد الآن مثلاً لو واحد معنا بيحضر يوم كل أربع شهور بقوله فينك يقول ما والله يا ابني ما تحضرش لي أنت ما لي والمعنى لم تحضر على الكمال فهذا الأسلوب من العرب إنما يطلق هذا الأسلوب على نفسي ام لا على نفسي الاخر وهذا بنتعامل بيه احنا في حياتنا هو انت عملت الوقت المدير مدير مدرسه بيقوله مدرس في الاسبوع يجي له حصتين والمدرس عليه 24 حصص لما يجي يحاسبه يقوله ايه انت بتخش فصلك ابدا نسيب الطلاب لا شرح ولا تدخل فصل وسايب الطلاب هل بقى الصف ده نحاسبه ولا لا دي ازاي المزير دي أنا بدخل حطة في الأسبوع وقوة في الأسبوع هذا معروف هذا معروف لما يجي مثلا واحد له عند الدين مئة ألف جنيه وجايت ألبس فبعدت له معزمك مثلا عشرة جنيه لما يقف أمام القاضي يقول إيه لم يسددني ما أعطاني شيئا قط هتقوله بقى لبديك عشر جنيه عشر جنيه مئة ألف جنيه ويصح أن تنفي ان تقول ما أعطاني شيئا لكن لما اعطيت خمسين لما اعطيت أربعين اعطاك شيئا يصلح إنما الشيء الذي لا قيمه له هذا قال ابن عبد البر المهم هذا مش موضوعنا يعني موضوعنا تنبيه على هذه القاعده الان وهي ايضا التلازم بين فعل الاوامر وترك المنهيات اذا كان لله لو في القلب ايمان لو في القلب ايمان لو في القلب ايمان يردعك عن المنهيات عن ارتكبها فلما لا يقول نفس الايمان دافعا لك طالما ان المشترك هو تعظيم أو الخوف من الله طالما المشترك الخوف من الله أخف الله بترك المنهيات ولا اخاف بفعل أوامر عجيب فلا دعي لهذه الصفصة واختراع قواعد خوا... كل... كل يوم تفتش تريد تتكلم في مسألة افترض بعد الوقت واحد النهاردة أسلم وبعد مش عارف ربع ساعة مات ايه مانا طب هذي متصور مش احنا مانا بالكلام هذا كل احنا مسألة عرضنا للنقاش عشان نحقق ماذا بارسلنا والجماعة من مات ولم يعمل وليس عند عضر فهو دي المسألة ما بس بل فرضنا ان واحد مش عارف اصلا دلوقتي واصل مش عارف بعد ربع ساعة وما مالش حاجة اصل تبعث بل واحد طرق منهيات هيات أصل... اصل فاصل كل الحاجات ديات نحن لاني ويدواها نختصر اختصارا وموجودة ولا مش موجودة نختصر اختصارا اهل السبب لم قالوا ايمان قولوا عمل اللي مات ولم يعمل شيئا ولم يأتي شيئا من اعمال الجوارح مؤمن ولا مش مؤمن اجل والدليل لا والدليل بس خلاص ونحن نسأل سؤال يسألون هم مئة سؤال اسأل سؤال واستدل علي اتا بمن للتنصيص على العموم فكل خير وقربة وعبادة داخل في ذلك أي فإن الله به عليم وهذا يتضمن غاية الحس على أفعال الخير خصوصا في تلك البقاع الشريفة والحرمات المنيفه فإنه يمدر تدارك ما أمكن تداركه فيها في طبع المنفية وطبع المنيفه وهذا غاية الحس على أفعال خصوصا في تلك البقاع الشريفة والحرمات في المنفية وفي الطبعات مع الاخوة المنيفين ماشي يمشي فانه ينبغي تدارب ما امكن تداركه فيها من صلاه وصيام وصدقة وطواس واحسان قولي وفعلي ثم امر تعالى بالتزود لهذا السفر المبارك فإن التزود فيه الاستغناء عن المخلوقين والكف عن اموالهم سؤالا واستشرافا وفي الاكسار منه نفع وإعانة للمسافرين وزيادة قربة لرب العالمين وهذا الزاد المراد منه إقامة البنية بلغة ومتاعا وأما الزاد الحقيقي المستمر نفع لصاحبه في دنياه واخراه فهو زاد التقوى الذي هو زاد إلى دار القرار وهو الموصل لأكمل لذة وأجل نعيم دائما أبدا ومن ترك هذا الزاد فهو المنقطع به الذي هو عرضة لكل شر وممنوع من الوصول إلى دار المتقين فهذا مدح للتقوى ثم أمر بها أولي الألباب فقال واتقوني يا الالباب الألباب أي أهل العقول الرزينه اتقوا ربكم الذي تقواه أعظم ما تأمر به العقول وتركها دليل على الجهل وفساد الرأي نعم اتقالها eller